لا القرآن. القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويا ادم اسكن انت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين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 فلما مَضَى القَشَّجَرَةُ بَدَتْ لَهُمَا سَوْءَاتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الجَنَّةِ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وناداهما وأقول لكم وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا فسنا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 فَصَنَعَ وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لنا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ قَالُوا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ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 يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباس قد أنزلنا عليكم لباسا يواري وريشا ولباس الطقاء ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون يا بني يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان، يا بني آدم لا لا كما أخرج أبويكم من الجنة. ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أَوْلِيَاءَ للذين لا يؤمنون